لا اله الا هو فان تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بايات الله يجهدون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 هو الحج لا اله الا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين